بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوف الجبال كالعهم المنفوش فأما من موازينه راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فقلت عيشة يوم من من يكون وتكون فهو فأمه في خطت و م ا ه ي نار ح ا م ي ة